بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النبي والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ Święto na فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ لَهُ لِعَرَفَ فَبَعَضُهُ أَعَرَفَ الْبَعْضُ فَلَمَّا نَبَأَتْ آهاه من ان هذا I tell them. Yeah. Ah, my love. Yeah. يا ربكم أيكفيرا عنكم نورهم يتعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا قَيِّنْ قَزِيرٍ وماواهم جهنم وبئس المصير طرد الله مثلا لله الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط تحت عبدين ولعبادنا صالحين فخانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا في العون إذ قال ونَالْجِنِّ مِنْ فِرْعَونَ وعمله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانسين